إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخذ وَرَاوَىٰ وَيُتِمُّ مَنَّهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ في رَأْعَنْهُمْ سَيَآتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوُزْنٌ عَظِيمٌ وَيُعَذِّبِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ۚ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ۚ وَالنَّاسُ لِحُبِّ الْعَاجِلَةِ غَافِلُونَ عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا وَلِلَّهِ يَجْـنُدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَا كَشَاهِدٍ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُكْرِمُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا p